أيها الأحبة بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستتبع ذلك من المقام المحمود ومن الفصل بين الناس ومن انواع الشفاعات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاضي عياد رحمه الله تعالى لما ذكر جمله من الاحاديث جمعها واختصرها واختصر مضمونها في كلمات فقال رحمه الله تعالى فقد اجتمع من اختلاف الفاظ هذه الاثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من اول الشفاعات الى اخرها من أول الشفاعات إلى آخرها بمعنى أن الشفاعات متعددة من حين يجتمع الناس للحشر أي من حين يجتمع الناس في موقف يوم القيامة وتضيق بهم الحناجر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغه وذلك قبل الحساب يعني يبلغ بهم الأمر يعني مبلغا عظيما قبل الحساب ناس في الموقف لا شيء يحدث إلا أنهم ينتظرون وذلك قبل الحساب فيشفع حين أيدي لإراحة الناس من الموقف هذه هي الشفعة الأولى فيشفع حين إيدين لإراحة الناس من الموقف وقد سبق أن ذكرنا حديث هذه الشفعة الأولى أي شفعة إراحة الناس عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكل واحد من هؤلاء الانبياء يحيل على الآخر ويقول لست هناكم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى فلان فيذكره ويذكر مناقبه ويذكره وخطاياه ان صح هذا التعبير والأنبياء عليه الصلاة والسلام ليست لهم خطايا ولكن هذا كما يقول العلماء من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فيقول آدم عليه الصلاه والسلام لقد أكلت من الشجره ويقول نوح لقد دعوت على قومي ويقول إبراهيم لقد كذبت ثلاث كذبات ويقول موسى لقد ضربت القبطية فقتلته عيسى لم يذكر خطيئة عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا لأن الله سبحانه وتعالى حماه بقول حنة أي جدته واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم عودته جدته امراه عمران عودت مريم وذريتها ايوا ومن سيولد لها فلم ينخسه الشيطان حين ولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا وينخسه الشيطان يعني ينخسه يضربه في خاسرته فيصيح فيكون فيه حظ للشيطان قال الا مريم وابنها يعني هذان الشخصان هما اللذان لم ينخسهما الشيطان ولكنه قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله لهما ما تقدم من ذنبه وما تأخر فذكر هذه الفضيلة وهذه المنقبه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مغفرة الذنوب مغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذنوب متقدمة وذنوب متأخرة بل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم اولا ومعصوم اخرا فلم يقترف في الذنوب السابقة ولا الذنوب اللاحقة ولذلك قال الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ليعصمك الله سبحانه وتعالى فيما تقدم وفيما تأخر فلم يقترف النبي صلى الله عليه وسلم معاصيه فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها, أنا لها فيسجد تحت العرش ويعلمه الله عز وجل مجموعة من المحاميد فيقول الله عز وجل بعد أن يتركه ما شاء الله يقول له يا محمد يرفع رأسك واشفع تشفاء واسأل تعطاه اليوم يوم الجزاء وليس يوم العمل ليس يوم السجود والركوع والعبادات ولكنه يوم الجزاء إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدن له في هذه السجدة أدن له في هذه في هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث ما من نبي الله وكانت له دعوة مستجابة إلا ان خبأتها لكم أو اختبأتها لكم يعني ليوم الموقف لهذا اليوم اليوم الفزع الاكبر عاذ الله واياكم من الفزع الاكبر يوم القيامه ان شاء الله سبحانه وتعالى اذا فهذه هي الشفاعه الاولى فيشفع حينئذ لإراحة الناس من الموقف ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس والصراط هو جسر بين ظهاني جهنم يمر عليه الناس بحسب اعمالهم واحد من السيف واثق من الشعره وهو بين الناس والجنه وهو على ظهران جهنم بمعنى كلنا سنمر على هذا الطريق وعلى هذا الصراط كما قال الله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والناس يمرون على هذا الصراط يعني هذه الأمور لا تتعلق فقط بسيرة النبوية والحديث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في الآخرة ولكن تتعلق أيضا بالعقيدة فالصراط من الأمور العقدية والشفاعة من الأمور العقدية هذه الأمور الغيبية التي في ذلك الـ الـ اليوم الذي قال الله عز وجل فيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا في الايه الاخرى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وهذه اللي بغيت لان الله سبحانه وتعالى يجمع بين نفسه بين الايمان به والايمان باليوم الاخر وكثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الايمان به بين الايمان بالله وبين الايمان باليوم الاخر فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا وليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره الى غير ذلك يقول العلماء لماذا يربطوا بينهما لان الايمان بواحد منهما يستلزم الايمان بالاخر لا يمكن ان تؤمن بالله الا اذا امنت باليوم الاخر لانه اخبرك به فاذا لم تصدق بهذا الخبر فانك لم تصدق بالله عز وجل اصلا لانه المخبر واذا امنت باليوم الاخر ولم تؤمن بالله فمن اخبرك بهذا اذا كنت تؤمن باليوم الاخر ولكنك لا تؤمن بالله فمن اخبرك انا كرت المخبر ان كرت الواسطه الواسطة التي اخبرتك بهذا الخبر أنكرتها فيستلزم أحدهما الإيمان بالآخر أيضا فيه نقطة أخرى تتعلق بهذا القران بين الإيمان بالله واليوم الآخر بأن اليوم, اليوم الآخر هو اليوم الذي سينصب فيه الميزان وسيقال فيه لمن الملك اليوم؟ وسيقول الله عز وجل حيث لا مجيب لله الواحد القهار بمعنى هذا يوم يومه سبحانه وتعالى وهذا ما نكرره في الفاتحة في كل رقعة ملك يوم الدين المتصرف في يوم الدين قاضي يوم الدين الحاكم في يوم الدين هو سبحانه وتعالى فكان هذا الإيمان يعني الإيمان بالله وباليوم الأخير يعني مقرنيني والصراط والميزان والجنة والنار والتواب والعقاب تفاصيل اليوم الآخر يعني في العقيدة كنقرا الإيمان أنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر حلوه ومره عندنا هنا اليوم الآخر وهو اسم لمسميات عديدة اسم يدخل فيه كل ما بعد الموت يدخل فيه كل ما بعد الموت من التفاصيل فنحن نؤمن بالتفاصيل المفصله ونؤمن بالمجملات المجمله نؤمن بما فصله القران الكريم والسنه النبويه تفصيلا فنؤمن بالميزان على حده وبالصراط على حده وبالتواب على حده وبالعقاب على حده وبالجنه على حده وهكذا ونؤمن بما هناك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر على سبيل الإجمال على سبيل الإجمال كما هو الشأن بنسبة لي لصفات الله عز وجل نؤمن بمجموعة من الصفات على التفاصيل ونؤمن بباقي الصفات الالهيه وأسماء الله الحسنى على سبيل الإجمال على سبيل الإجمال تفاصيل يجب لله الوجود والقدام كذا البقاء والغنى المطلق العام وخلفه لخلقه بلا مثال ووحداتدة وواسع والفعال وقدرات إرادات عيم الحياة سمع كلام بصر دي واجبات مفصلة واجبات مفصلة ونؤمن بكل ما سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به نبي من أنبيائه أو استأثر به في علم الغيب عندهم مجملاً كذلك بالنسبة للملائكة نؤمن بما ذكرهم القرآن الكريم بأسمائهم بالتفصيل ونؤمن بسائر الملائكة إجمالاً وكذلك نقول في الرسل من هم من قصصنا عليك ومن هم من لم نقصص عليك نؤمن بمن سمهم القرآن الكريم تفصيلاً ونؤمن بباقي الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل لإقامة الحجة على البشرية لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد بعد الرسل اذا فالصراط من جزئيات أو من تفاصيل يوم القيامة فيضرب الصراط بين ظهران جهنم فيمر الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كأجاوذ الخيل ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كأبطئ المخلوقات مثلا المخلوقات مثلا كالضفدع او كالحيبه او ما الى ذلك ومنهم من اوبقت اعماله فيخردل بكلاليب جهنم والعياذ بالله يخردل يعني يختطف بكلاليب يعني الخطف ديال الجهنم والعياذ بالله فيختطف ويعني يمزق تمزيقا والعياذ بالله ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في حديث عن ابي هريره وحذيفه وهذا الحديث أتقنوا قاضي عياضي يعني يعلق على حديث أبي هريرة وحديفة فيشفع في تعجيل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة يعني الشفعة التانية الشفاعة التانية أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من لا حساب عليه من أمته في الدخول إلى الجنة سيرعا بمعنى يعجل شفاعتهم أن يعجل الله عز وجل بإدخالهم إلى الجنة وبرفع درجاتهم من الصابرين والشهداء وغيرهم ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجعل وياكم منهم الشبع الثاني ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة يعني الحديث في صحيح البخاري وغيره حيث يقول الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما يشفع في أمته حد له حدا يقول لملائكة حددوا له حدا فيحد له حد من الناس يعني جماعه من الناس فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار وقد امتحش قد تغيرت الوانهم فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياه في خلاف نهر الحياة أو نهر الحياه والحياء المطر في نهر المطر في, في ماء يغسلون فيه او في نهر الحياه فيغسالون وينقون ويهذبون ثم يدخلون الجنة ويعرفون بين أهل الجنة بالجهنميين لأنهم كانوا في جهنم وفيهم آثروا جهنم فيعرفون بيهش بالجهنميين فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا النار ثم يحد له حد ثم يلاه حد يحد له حد حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي إلا من نصب القرآن الكريم على خلوده في النار إلا على من قال الله عز وجل في خالدين فيها أبداً خالدين فيها أبداً وهذا لا يكون إلا للكفار إلا لمن لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أما من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل هذا الطلب فيقول يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله قال هذا ليس لك هذا لي هذا لي فمن قال لا اله الا الله مخلصا يخرجه الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنته ولطفه فيدخله الجنه ولهذا قال ثم في من قال لا اله الا الله إذن ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ثم في من قال لا اله الا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم يعني هذا الامر وهذه الشفاعه بهذه التفاصيل ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقوم في المقام المحمود الذي يغبط فيه الأولون والآخرون وهذا المقام لا يكون إلا لرجل واحد يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو لأن أكون ذلك الرجل الذي يقو يقوم في المقام المحمود الشفاعة في الناس جميعا ثم الشفاعة في أهل الطاعات ليدخلوا الجنة سرعا ثم الشفاعة في أهل المعاصي ليخرجوا من النار ثم الشفاعة في من قال لا إله إلا الله يعني في من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله لا يبخس الله عز وجل حقه لأي إنسان نطق بهذه, بهذه الكلمات وإن تكون اتقال حبتني من خاردالين أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومعلوم أنه أن هناك حديث يعرف عند العلماء بحديث البطاقة، حديث البطاقة هو حديث صحيح روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يؤتى بعبد من عباد الله عز وجل، فيقرره الله سبحانه وتعالى فيقر، يعني يقول له ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا من المعاصي؟ ألم تترك كذا وكذا من الواجبات فإذا به يجد نفسه قد هلك لم يفعل من الواجبات شيئا ولم يترك من الموبقات شيئا إلا وارتكبه فيقول لملائكته هاتوا بسجلاته فتاتي الملائكة بسجلاته تسعة وتسعين سجلا تسعين سجل كلها ملآن بما ارتكبه هذا الشخص من المعاصي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل الاك عذرون يقول لا يا رب ويقن انه قد هلك ما عنده عذر لان ما ما هو يعني ركام من السجلات فيقول الله عز وجل له بلا عندنا لك حسنه عندنا لك حسنه ويقول للملائكه هاتوا بالبطاقه فياتون بالبطاقه وفيها مكتوب لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله فيقول للملائكة ضعوها في كفة الميزان وضعوا السجلات التسعة والتسعين في الكفة الأخرى فيتكلم لأن الخائف دائما لا يستطيع أن يصمت فيقول يا رب وما تغني هذه عن أو هذه البطاقة عن هذه السجلات ماذا تنفع هذه البطاقة في هذه السجلات فيقول الله عز وجل له المهم أننا لا ننقص لك من حقك شيئا فتوضع الورقة أو البطاقة في كفة والسجلات التسعة وتسعين في كفة أخرى فتر فترجحها, أو فت فت يعني فترجحها يعني من الرجحان فتكون كلمة لا إله إلا الله راجحة على التسعة وتسعين سجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا لا يسقل مع اسم الله شيء لا يثقل مع اسم الله شيء لو كانت الدنيا كلها بل والسماوات كلها بل والمخلوقات كلها في كفه وكان اسم الله عز وجل في كفة أخرى لا رجحها لا يثقل مع اسم الله شيء وفي الحديث المنتشر الصحيح يقول قد رحمه الله تعالى وفي الحديث المنتشر الصحيح لكل نبي دعوة يدعو بها واختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة وقد اشرنا لهذا الحديث قال أهل العلم معناه دعوة أعلم بها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم وإلا فكم لكل نبي منهم من دعوة مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد يقول هذه الدعوة هي دعوة مستجابة يستجاب فيها مرغوبهم يوم القيامة ومخصوصة لهذا المقام وإلا فللنبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات المستجابة ما لا يحصى وللأنبياء عليه الصلاة والسلام من الدعوات المستجابة ما لا يحصى ولكن أن تكون في هذا الموقف بالذات هذه من خصائص, من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية, وفي رواية أبي صالح لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته ونحو ذلك وخبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته يعني كل واحد منهم عجل دعوته في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لامته والعلماء يقلبوا على هذه الدعوات يبحثون عن هذه الدعوات التي كان النبي الأنبياء تعجلها فمنهم من قال مثلا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني عصمه زوجته من الكافرين لما توجه إلى الله سبحانه وتعالى فعصم الله وزوجته من الكافر الذي يعني أخذها منه دعوة نوح عليه الصلاة والسلام في إغراق قومه رب لا تضر على الذين الكافرين ديارة دعوه موسى عليه الصلاة والسلام رب نطمس على أمواله مشدد على قلب يعني يبحثون ولكن بالتحديد هذا مجرد اجتهاد والاجتهاد يخطئ ويسيب فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة مخصوصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم مضمونة الإجابة وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من امور الدين والدنيا وعطي بعضها ومنع بعضها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل الله عز وجل شيئا فيعطي الله عز وجل مسالته ثم يسأله شيئا آخر فلا يعطي الله عز وجل تلك القضية لما استعاد لما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إني أعوذ بك من غضبك قال لك هذه أو من تحت أرجلكم يعني الخسف أعوذ بالله من غضب الله يقول لك هذه أو يديق بعضكم صابعا فاسأل شيعان ويذيق بعضكم بأسا بأسا بعض فيقول أما هذه فلا فاسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه فقال أما هذه فمنعها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك حتى يبتلي الله عز وجل الناس بعضهم ببعض والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على امته عدوا من سوى أنفسها عدوا من سوى أنفسي. ما نراه اليوم وما نراه قبل اليوم من تقاتل ابناء امه واحدة وابناء دين واحد يدخل في هذا الاطار في هذا, في هذا الابتلاء الذي لم يستجب فيه الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وادخر لهم هذه الدعوه ليوم الفاقه اي ليوم الحاجه وخاتمه المحن وعظيم السؤال والرغبه جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته يقول قد جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن امته هل الخاتمة لهذا الفصل لأنه يتذوق هذه المعاني ويتدوق هذه العظمة وهذه المكرمة التي منحها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم في يوم خشعت فيه الاصوات فلا تسمعوا الا همسا في يوم لا يتكلم فيه الناس الا من اذن له الرحمن وقال صوابا وممن يأذن له الرحمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل اذنه للرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم انواع الاذن ان لم يكن اعظمها على الاطلاق ثم انتقل القاضي عياذ رحمه الله تعالى إلى الفصل 11 في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيله والدرجة الرفيعة والكوسري والفضيلة يعني ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أكرمه به ربه يوم القيامة مما أكرمه به ربه في الجنة لأنه دبتنا على يوم القيامة دبتنا على الحساب ها؟ مررنا على الحساب وعلى الصراط وأصبحنا في في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى فيقول الفصل الحادي عشر في تفضيله صلى الله عليه وسلم أي على غيره من النبياء والمرسلين في الجنة بالوسيلة والوسيلة المراد بها القرب من الله المراد بها المقام المحمود المراد بها الدعوة المستجالة اختلفت, اختلفت شروح أو تفاسير العلماء للوسيله ما المراد بها فالوسيله في اللغه ما يتوسل به الى شيء فكل ما توسلت به الى شيء فهو وسيلتك ما توسلت به الى الله فهو وسيلتك ما توسلت به الى شخص فهو وسيلتك لان الوسيله في الاصل هي الطريقه ولكن المراد بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم اختلف انظار العلماء في ذلك فمن من قال الوسيله هي القربه أي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو الوسيلة هي المقام المحمود او الوسيلة هي الدعوة المستجابة إلى غير ذلك من أنواع إلى غير ذلك من التفسيرات التي وردت على لسان العلماء في تفسير وشرح الوسيلة والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة قالوا الوسيلة هي العمل الصالح الوسيلة التي يبتغيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي العمل الصالح وإيمانه بالله سبحانه وتعالى كما علمنا القرآن الكريم في كثير من الأدعية أننا أولا نقر بإيمان الله بالله عز وجل ثم نسأل حاجتنا بمعنى نقدم بين أيدينا إيماننا بالله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فآمنا هذا إقرار ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ثم سأل. ثم سألوا حاجتهم ثم سألوا حاجتهم الذين في الآية أخرى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إلى آخر الآية فتتقدم أو تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترضه عليك وهذا واضح في الفاتحه واضح في فاتحه الكتاب تقول اياك نعبد واياك نستعين اي تقر بالعبوديه لله سبحانه وتعالى ثم تسال حاجتك اهدنا الصراط المستقيم نعم حدثنا القاضي ابو محمد حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه ابو الوليد هشام بن احمد بقراءه عليه ما قال حدثنا ابو علي الغساني حدثنا النمري حدثنا ابن عبد المومن حدثنا أبو بكر التمار حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سلمة حدثنا بن وهبن عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمري بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا ثم سأل الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة وفي رواية حلت له شفاعتي هنا الإمام القاضي عيض رحمه الله تعالى على دأبه وشأنه في بداية كل فصلين يعني أنه يحاول أن يسند حديثا في الموضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق شيوخه عن طريق العلماء الذين أخذ عنهم والإسناد من خصيصة أو من خصائص هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بالإسناد ولم يكرم بها أمة أمة أخرى ومعنى الإسناد أن تأخذ عن شيخك وشيخك يأخذ عن شيخه وشيخه يأخذ عن شيخه حتى يأخذ الاخير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد يصاحب هذا الأخذ قد يصاحبه فعل وقد يصاحبه حال فيسمى الحديث المسلسل المسلسل بالمصافحة أو المسلسل بالتبسم أو المسلسل بقوله اني يحبك أو المسلسل باخذه على لحيته إلى غير ذلك. ومعنى المسلسل يعني أنه تأكد تأكدت علاقتك بالرسول صلى الله عليه وسلم متشابكة كتشابك حلقات السلسلة كتشابك حلقات السلسلة فهو يتشفع قد رحمه الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا السند لان العلماء يقولون القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قرب من الله عز وجل وقرب الإسناد قرب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يفضلون الاسناده النازل الاسناد العالي على الاسناد النازل الاسناد النازل هو الذي كثرت فيه الوسائط فيه ست ناس مثلا والعالي اللي فيه خمسه الناس وخمسه الحلقات افضل من من ست الحلقات وهكذا فهذا يسمى العالي والنازل والعلماء رحلوا من أجل الأحاديث العالية رحلوا من أجل الأحاديث العالية يحدثه الشيخ وشيخ شيخي باق على قيد الحياة فرحل إليه كما فعل يحيى بن يحيى الليتي المصمودي المغربي العالم الكبير الاندلسي لما أخذ المؤطة مؤطة إمام مالك عن زياد بن عبد الرحمن شبطون أخذه عنه في في, في الأندلس والإمام مالك باق على قيد الحياة رحل إليه شد الرحال فسمعه من الإمام مالك إلا أبوابا إلا أبوابا في, في كتاب الاعتكاف لم يسمع منه فاتته لسبب من من الأسباب فكان يروي هذه الأبواب على شيخه الأول زياد بن عبد الرحمن شبطون ويروي باقي المؤطة على الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يقول إمام النووي رحمة الله تعالى عليه شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين ووصلة بينه وبين ربي العالمين شيوخ الإنسان في الدين شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين لأن لك الأب في الدين والاب في النسب أبوك النسب الذي ولدك وأبوك في الدين الذي علمك الذي علمك شيوخ الإنسان في العلم آباؤه في الدين فأوصلة بينه وبين رب العالمين، وصلة بين بينك وبين ربي العالمين. كثيرا ما نسمع عن العلماء انهم يقولون جعلت فلانا حجة بيني وبين الله. يقول لك مثلا مالك بن أنس حجة بيني وبين الله عز وجل. بمعنى اعتمده واعتمد علمه وثق أن علمه علم صحيح، فاعتمده فقال حجة الإمام مالك حجة بيني وبين الله عز وجل. بمعنى إذا سألني الله عز وجل ماذا عملت قلت له عملت ما قال لي مالك وقل هذا في حق الشافعي وقل هذا في حق احمد وقل هذا في حق كثير من العلماء عندما يعتبرون شيخهم حجة فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى اذا لهذا ساق هذا السند وفيه كما نرى يعني شيوخ الامام القاضي في أندلس وفي سبتة على الخصوص عن أبي علي الغساني الرحالة الكبير عن شيخ المشايخ وحافظ الحفاظي النمري أو ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه عن شيوخه إلى أبو داود صاحب السنن إلى سنن أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن من التكبير والتهليل والشهاده لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالرساله ومع حي على الصلاه حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة الا بالله وتعيد التكبير وتعيد التهليل في اخر في اخر أدان فمن فعل ذلك فله من الاجر مثل ما للمؤذن نحن نعلم ان المؤذنين أطول الناس اعناقا يوم القيامة بمعنى أكثر الناس اجرا يوم القيامة ويشهد لهم كل من سمع أذانهم من جن وينسين وحجر ومدر يشهدون لهم بأنهم شهدوا شهادة الحق ولو علم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه استهم بمعنى اقتراع اقتراع يدبزوا عليه يتخاصموا على الأداني. انا اللي غنود يقول لك هو بعد الاحيان مكان القي على اللي غاودني مكان الازدحام كاين كاين الفراغ لو علم الناس ما في الاذان والصبح والعشاء اتوا ما في العتمة والصبح اتوا ولو حبوا ولو علموا ما في النداء ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا لا واختلف مؤذنان عند سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهما يعني تنفيذا لي لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني فمن يكرر ويردد ما يقوله المؤذن مثل ما للمؤذن من الأجر إن شاء الله سبحانه وتعالى ثم صلوا علي إذن السنة الأولى لسامع الأدن لكي يسمع الأدن عنده خمسة السنة السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن السنة الثانية أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الثالثة أن تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة لي الوسيلة. السنة الرابعة أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا السنة الخامسة أن تدعو لنفسك ولمن تحب وللمسلمين جميعا بما تشاء من خير الدنيا وخير, وخير الآخرة نعم اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه بما أن من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأدن كما أن من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاه من مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطبة واختتام الخطبة من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدخول في الدرس والخروج من الدرس وهكذا فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما وعده الله عز وجل بذلك حيث قال ورفعنا لك ذكرك فانه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشران النبي صلى الله عليه وسلم من باب الترغيب والتبشير قال لنا من صلى علي مرة صلى الله عليه عشران بمعنى بيّن الاجر والتواب الذي يحصل عليه من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلوا واكثروا من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سال الله لي الوسيله المعاني هنا مصرابتة والمقاصد أيضا مصرابتة فعندما تسأل الله عز وجل الوسيله للرسول صلى الله عليه وسلم فإن المراد أن تستفيد أنت من الوسيلة أن تستفيد أنت من هذه الوسيلة من وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل إلى الله عز وجل لأن عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود من سيستفيد؟ أنا وأنت المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم والذين يسألون الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم عند كل أدن هم المستفيدون بمعنى نحن نقول واحد بالمعنى باش نقرب للاذهان نحن نرشح النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم في المقام المحمود نرشحه كان صوت له وياي نرشحه ونقول يا ربي اعطي الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيذا أعطيت له من سيستفيد؟ الذين رشحوه، الذين اختاروه، الذين اختاروه لهذا المقام، فيشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سل الله لي هو النبي صلى, صلى الله عليه وسلم يقولها كذا ماشي أنا اللي قلته يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث. فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفعات اي استفد منها فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفع طلبتها اولا فاستفدت منها اخرا او تاليا نعم هذا الحديث او هذا الدعاء الذي يقوله المؤذن هو كما كما نعرفه جميعا هو ماذا اللهم رب هذه الدعوه التامه اللهم رب وبه نختم ان شاء الله سبحانه وتعالى اللهم رب هذه الدعوه التامه ما المراد بالدعوه التامه عندما تشير هذه تشير تشير الى القريب والقريب اليك في ذلك الوقت هو ذلك الاذان المرفوع وذلك النداء المرفوع اللهم رب هذه الدعوه فلا اذان دعوه هذه الدعوه التامه معنى التامة التي لا تنقطع إلى يوم الدين هذا الأدان لن ينقطع إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة دعوه دعوة والصلاة قائمة والصلاة القائمة زيد. آتي محمدا أو سيدنا محمدا ما في اشكال ما في اشكال هنا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا بل سيد البشريه كلها بل سيد ولد ادم بما فيهم الأنبياء بما نسيد الأنبياء وامام الانبيا عليهم الصلاه والسلام يعني لا نحجروا لا نحجروا واسعا فالله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم سيدنا يحيى وسماه سيدا وسيدان وحصوران ونبيان من الصالحين فإذا كان سيدنا يحيى سيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيد من باب أولى لأنه خاتمة الأنبياء وأكرم الرسول وغير ذلك من المزايا على كل حال ما غير نطول في هذه واضحة وضوح الشمس آتي سيدنا محمدنا الوسيلة وهي هذه التي نتحدث عنها والفضيلة الفضيلة يقول العلم المراد بالفضيلة هنا تقديم الأنبياء والرسول التقديم عليه يعني مجرد تقديم على الأنبياء تفضيل فما بالك اذا أضيف إلى التفضيل الوسيلة أي شفع العظمى بمعنى تفضيل على تفضيل والفضيلة والدرجات الرفيعه والدرجة, الرافعة والدرجة الرافعة يعني قل علماء لم ترد في هذا الدعاء في الكتب الصحيحة يعني في في في الكتب المعتمدة ولكنها شاعت على الألسينة ربما يكون لها سندون أو تكون لها رواية ويقولون الدرجة الرفيعة من باب عطف التفسير ما يسمى بعطف التفسير لأن من معاني الوسيلة الدرجة الرفيعة فهي من باب عطف التفسير عطف الشيء على معناه فإذا أدفناها فلا بأس وإذا زدناها فهي من باب الإدراج ما يسمى في الحديث بالإدراج والإدراجه أن تضيف شيء أن يتعلق, بي... يتعلق بالحديث كشرحه وما وما إلى ذلك والدرجات الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته والمقام المحمود مذكور في سورة إسراء ومن الليل فتهجد بينا فيلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو الذي تكون فيه وسيلة وهو الذي تطفيه الشفاعة وبعثه الله المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ايضا انك لا تخلف الميعاد لم يرد في كثير من الروايات ولكنه ورد عند البيهقي ورد عند الامام البيهقي في سننه الكبرى فكان ذلك دليلا على وجوده وسنده سند قوي ورجاله ثقات فاذا كانت الزياده من الثقات فهي زياده لا تضر خصوصا اذا كانت هذه الزياده لا تعارض ما ما قبلها إذا كانت الزيادة لا ت... إذا كانت تعارض بين الزيادة وغيرها عندئذ نغلب الأكثر نغلب الأوتق نغلب الأصح على الصحيح ولكن إذا كانت الزيادة قيمة مضافة بدون أن تحدث تعارضا مع ما سبق فإن ذلك يقول العلماء نجمع العمل بين الصين خيرون من العمل بين واحد العمل بين الصين أي بالنص الذي فيه هذه الزيادة والنص الذي لا توجد لهذه هذه الزيادة العمل بالنصين خيرون من عمل بنصين واحد. اسال الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفعمال ولا بنون إلا من صلى الله عليه سليم. وأصرغ الله لي ولكم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين